طبيعة أبهجا خلق الجمال فكان سحرا مبيجا طاف السحاب وضرعه مملوة غيثا يحاول في السحابة مخرجا غيثا يحاول في السحابة مخرجا وإذا بالعظيم مسبح ومبشر بالغيث يبرد لا عجا <تصفيق> ومبشر بالغيث يبرد لا عجا <تصفيق> وتطلعت ضم العيون ودمعها من فرحة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 Falka al-jumal Fekan s'hra mubhijja Fædæ b'grið Kæl-khyul Tedafæt Alfa'lahu Bæn al-mahabis Man hjæl Alfa'lahu Bæn al-mahabis Man hjæl Yahu'i al قد أضر وأزعج، البعد عنها قد أضر وأزعج، فاستقبلته الأرض لقي عاشق بعد الفراق من الحبيب زوجا. جل البديع. بذي الطبيعة يباجا خلق الجمال فكان سحرا, سحرا مبيجا جل البديع بذي الطبيعة يباجا خلق الجمال فكان سحرا مبيجا يا ربنا الكريم المرتجى فاجعل لنا من كل هم من مخرجا فاجعل لنا من كل هم من مخرجا الصبح جاء البلاء لعابد من غير بابك عنده نفع الرجا عنده نفع الرجال من غير ستك يحتمي في بحره من كل ما كروه إذا الليل سجال جل البديع بذي الطبيعة